الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم لكم هذه الماده ة الحمد لله والثاني والثالث الفوارق بينهم ب س ي ط ة غير أ ن هذا الترتيب لا ي أ ت ي ل ل خ ط و ر ة إ ن م ا ي أ ت ي على حسب ت أ ث ر المجتمع ب أ ف ك ا ر ومناهج هؤلاء الذين هم في قفص الاتهام وكان المتهم ا ل أ و ل من ا ل أ ف ك ا ر ا ل م ن ح ر ف ة ا ل ق ر ي ب ة من وجدان الناس أ ش ع ا ر ا ً وقصائد ا ً و م د ح ا ً وذلك مما له وقعه وكان استشراؤه بين الناس أ ع ظ م وفتنته للناس أ ك ب ر ثم جاء الحديث عن المتهم الثاني وسبب الحديث عن المتهم الثاني أ و ل شيء هو قول الله عز وجل الذي ب د أ به ا ل أ خ الكريم وكذلك نفصل ا ل آ ي ا ت ولتستبين سبيل المجرمين فاستبانه طريق المنحرفين وبيان ضلال المجرمين من الدين وكثير من الناس يتعامل مع هذه القضايا باعتبار ا ل ح س ا س ي ة ا ل م ف ر ط ة و ا ل ع ا ط ف ة الواهمه ة ما تتكلموا والزلمات محاس م الناس وأذكروا ك في وما تختاب الناس وما ل تختاب ولو بذلك يغارون على شيوخهم أ ك ث ر من غيرتهم لدين دي الله تقول ل يا اخي س م ع الشيخ ده قال ك ي د ا كذا كذا ع ن د ه طعن في الدين ك ي د ا و ك ي د ا توري يقول لك يا اخي انت برضو امشي اقنع مع الشيخ الشيخ لما ن قال الكلام ده شاورني لما نطلع ك ل ا م الفارغ ده استشارني طلع وين في صالون ها و ل ا طلعوا ل ل د ن ي ا كلها كتبوا اشعار ومدحوه الناس كنا ولذلك ا س ت ب ا ن ة سبيل المجرمين هي من صميم الدين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ناقلا ابن يحيى يحيى النيسابور قال الرد على أهل البدع أعظم من الجهاد في سبيل الله ولأن الجهاد في سبيل الله ما يقول على أهل سبيل ولأن سبيل إلا لحفظ شيخ تيمية يحيى يحيى في في أقيم عن أنه من رحمه أعظم الدين والرد على أ ه ل البدع محافظ للدين وناشر للعلم الصحيح ولذلك هذا ا ل أ م ر ا ل أ و ل ا ل أ م ر الثاني المتهم ا ل أ و ل الذي لم نفصح عنه بعد استشرى امره بين الناس وكثر الفساد المنظم في المجتمعات والانحراف المبرمج له والمخطط له فكثير من الفساد الذي يقع في ديارنا ظني بل في العالم أ ن ه ليس على سبيل ا ل ص د ف ة إ ن م ا هو من قبيل التخطيط في عشر سنوات ترد الزيت والشارع والمظهر العام كما يقولون وهذا من اشكالاتنا أ ن ن ا لا نواجه الحقائق ب ا ل ش ر ي ع ة يقول لك في زواج عرفي وبنات م ب ر ج ا ت و أ غ ا ن ي ومسارح يقول لك الظواهر ا ل س ا ل ب ة الظواهر السالبه ة ال أ غ ا ن ي وانتشاره واستشرائها في الشباب استشراء نار في ا ل ح ش ي م و أ غ ل ب الناس يقولون أ ن ا ل أ ص ل مشروع ولكن حتى ولو سلمنا أ ن ا ل أ ص ل مشروع ف إ ن ا ل ز ي ا د ة فيه تفضي إ ل ى تحريمه ب ق ا ع د ة ا ل م آ ل ا ت والنهايات إ ن المشروع إ ذ ا أ ف ض ى إ ل ى ممنوع صار ممنوعا يقول لك يا شيخ عنده حفلة أ ي ح ف ل ة في نادي وفي فندق ما في ح ف ل ة حلال كلها حرام يقول لك يا شيخنا الرسول ما قال غن و ارسلوا ل ج و ا ر ي بجمال فرفور يغنوا ب م و ك د ر ي يغنوا يقولوا شنو بالموسيقى و ا ل ه ن ا ي كلها بس ب س ت لك في ح ا ج ة يقول لك حديث الجواري ع ن د ه أ ص ل لكن بعد ي ت و ذلك توصل حفلات وزور شايل لو كم ا ل ي ن و ل تعبان ثلاث ساعات والله أ ن ا م ر ا ي ع ن ي ب ك و ن زعلان على ز و ل د ه ف ق ياخي تعبان ز و ل د ه تعب ش ر ي ط خلاص يحوم ب ي ج أ ي ويحوم بجاي ي يا ز ر د ي شلو الحافظ شلو ف ي ف ج غ ل د ا د ا زرده ياخي ده عرس ولا ولا لعبده ده, ده عرس شلو كويس ويجب ناس وبطاقات ش ن و معارف ا والفنان غني وماعرف ا بعد الساحل ده شردي ه ت س ت م ر ولا بعد ذ ا ت ه يزيحوها الساحل ده شردي الناس ا ل ب و ص ل حد الصباح الفساد تكون في تقديري منظم لعبته في ا ل أ س ا س أ ف ك ا ر ومناهج قبل أ ن يكون سلوكيات ومظهر في أ س ا س ه ينطلق من أ ف ك ا ر ومفاهيم ينبغي أ ن نحارب ونحاصر أ ن هذه المفاهيم أ ص و ل ي ا وعقديا وفكريا من أ ج ل بيان شرها على الناس ثم حدث عن الجوال وعن إ ش ك ا ل ا ت ه الصور ا ل م ت ب ا د ل ة الرسائل بين الجنسين شاب ارسل لي شابه وشابه ترسل لي شاب زملا في ا ل م د ر س ة في ا ل ج ا م ع ة زملا في محل الشغل يا ناس ان شاء الله يكون ما صح بس ان شاء الله ما يكون في رسائل زيدي النكات ا ل ق ذ ر ة ب ا ل م ن ا س ب ة في م ح ا ض ر ة ل س ه ما طلعت نقاطه باقي ل ي فيها زي س ت نقاط كده كتبتها ج ا ه ز ة اسمها شنو أ م س ك حرامي الجوال أ ك ب ر حرام ب ش ي ر الزمن تخش على ناس يضرب لك زوال خ ا ش على انو تنظر كويس ا ل أ ح ك ا م بتحت الجوال هل عندو احكام الاستئذان إ ذ ا قيل لكم رجعوا فرجعوا تخطوا في الصامت جايز ولا ما جايز الكاميرا ب تحتو دي ناس سلفيين بيدقونوا ش ا ر ي كاميرا في الجوال وحلمين يا ناس أثر عليكم دي. المجتمع أ ث ر ع ل ي ا م ج م ع ا ل د ر ع ل ا ل ج ت م ع الذي ي ر ده م ح ا ر ع المجتمع الذي ي ل ا ل م ج ت ا ل ي ن ؤ ر م ج ت م ع الذي ي ر ع ل ا ل م ج ت ل ذ ي ي ؤ ر ع ل ا ل م ج ت الذي يؤثر على المجتمع الذي يؤثر ع ا ل م ج ت الذي يؤثر على المجتمع ا ل ي ا ؤ ث ر ع ل ا ن م ج ت ا ل ي يؤثر على المجتمع ا ل ي يؤثر ع ل ا ل الذي يؤثر على ا ل م ع ل ي ي ا ل م ت م ع الذي ي ع ل المجتمع الذي ي ؤ ل ا ل م ت م ع ا ل ع المجتمع الذي يؤثر على ا ل م ج ت م ا ل ي ة و ج ا ب و ا شنو و ر ع ل و ا ز ي ج ا ل ي ا ن ا س الشيء اللي انت تعبت ولا شنو ف ت ر ت و ف ت ر ت و من ا ل د ع و ة حرام دي ف ت ر ت و م ن ن ا ولا شنو دا ل ي ت ج ا ر و الناس والله أ ش ي ا ء ع ج ي ب ة خلاص الجوال دي ع ن د ه كتله أ ح ك ا م أ ح ك ا م التصوير بتحتو الجوال الذي يخترق الحواجز ويدخل البيوت ويصور النساء وتتبادل الصور أ ح ك ا م أ ح ك ا م شنو و إ ل ى غير ذلك م ح ا ض ر ة قريب ان شاء الله اسمها أ م س ك حرام والله الجوال دا يطلع بالحرام ي ا خ ف ناس منهم كترت في الجوال دا كلام فارغ ساك ولكن هناك والله اشخاص يمكنك ان أي تتعلم ان ر خاف ل تكون ه ن ا ر ا ش خ ا ل يمكنك ل ان تكون د ي ه ن ا ر اشخاص ل يمكنك أخذ ان تكون هناك اشخاص يمكنك ان تكون هناك ل يحل اشخاص ل يمكنك ان تكون هناك اشخاص ي ر ترد على, على, على المكالمات عموما هذا الفساد المنظم والانحراف المبرمج في ت ق د ي ر من ورائه أ ف ك ا ر ومفاهيم ب د أ ت تطرق بالتدريج وتحدث الناس شيئا فشيئا وتصبر على أفكارهم على صدودهم وتصبر على معتقداتها و أ ف ك ا ر ه ا حتى تصير أ ف ك ا ر ه ا جزء من المجتمع دون أ ن تقول للناس هذا جزء مني يعني ما نقول الناس ا ل ش د ا ء ده المنهج الفلاني لكن انضموا والتلفزيون و ا ل إ ذ ا ع ة ويتكلموا وبالليل والنهار وملصقات في ا ل ن ه ا ي ة نسلم المجتمع كله ب أ ن هذا جزء من ا ل م أ ل و ف لديه أ و يصير جزء من عرف المجتمع ومن م أ ل و ف ه السبب الثالث وهذا الذي يفصح عن المتهم الثاني تنامي التيار العلماني وازدياده إ م ا فكريا و إ م ا سلوكيا في ناس علمانيين أ ف ك ا ر ومعظم العلمانيين علمانيين سلوك في سلوكهم عاجباوا ا ل ح ر ي ة ومافزوا ا ل ا س أ ل ه وزي زودار يعمل زي ما داير يعمل الحكايه عاجباوا الغنا ما حرام ن ا س ي ق و ل و ن الغنا ما حرام والاختلاط حلال وكتونسوا مع البنات ما في ح ا ج ة وتمشوا جنب الـ الـ النيل الوهم ا ل ر ح م ة الله ل ل د س الذي أ ج ر ا ه ب د أ من الناس يتفكروا كده و ا ح د و احد ة جاعدت ج م ن ي ك ان يتفكر في, في عظيمه صنع الله و ف ي ب ا ه ي ا ل قدره الله سبحان ه الذي خلق ب ي ت وست... ك ل م معك د ه انا اللي ا لا ل ه ن افهم ل ل أ زولت ان ل ا واحدة ة هيجلة و ق ع تتفكر ي شلو د ه في ا ل ح ا ش انت و ل شلو و ا ل ل ه انت استغرب أ ويقول ل ليه أول حاجة أي لك يا ل ناس اتفجر بل ا ل هي ف فزول بضحك ي مع م ر ت ه ه وفي البيت ق ا ع د ي تضحك مع ه خليفشتي ي ا ل في البيت ق ا ع د ي تضحك مع ا ل ن مراته ت مستعير على مراته ما خشيت البيت ب ع ش و ي ة وحسنا كم معك اتطعش ا ل ش ف ت أ ي زول بتول نستمع و ا ح د ة في الشارع ما سيك م ن ي د ة ولا من نصها ولا بضحكوا ي ا ت ط ع ا ل شك إ ن ه ا ل شدا ما شغل بتاع فزول ي ب ي ت س ك أ خ ت من نصها ها؟ ولا بيتحك مع م ر ت ه كده وريني ان بيتحك معادي م ر ت ه لا اختو لا أ م ك ن حبوبتو ر أ ي ك م شنو أ ش ت ر ي شنو والله يكلمكم بجد ترجعوا يضحكوا وماسكه من؟, وما من شنو من ا ي ا والله جلس جوع جوع ز ا ت ه عجيبه خلاص بجد و ي ت و ن س ويضحكوا شوف يا اخوان الزول الزول اصلا مهما كان مرتك دي اجيبتها بالحلال ومشيت خببتها الباب ودفعتها فيها وانتظرتها ودخليها وعجبتها وجبت ناس واكلتها فيها دي ما في زول يضحك معها في الشارع الاحترام ب يفرق ع ل ي هذا كده؟ الاحترام لا ي م س ك ه من نصا ولا كذا ل ل أ ن ه أ ص ل ا أ ص ل ا الشيء المقدس ب يتعامل معه تعامل مقدس أ ص ل ا مرته مع ق و ل ي ع ب د ا كذا ي أ خ ذ ه ن تدمشي مرته في الشارع كل مره تلفت لا ولا م ر ة عيني قدامي بدون كيف ي الوطن ما يدور يمشي مع جنب عجب يخلي ه و ر ا ه يمشي مرته يجي ب ع ه د ا د يباري لوحده عشان تتوناز معه التيار العلماني أ خ ط ر م ن ح عندي ليس ا ل أ ف ك ا ر م ن ح السلوك السلوكيات واحتمال بعض الناس يصبح علماني إ م ا نكايه في ا ل د و ل ة أ و م خ ا ل ف ة ل ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ و ت أ ث ر ا بالتدفق ا ل إ ع ل ا م ي الكبير الذي غزا البيوت ودخل ا ل أ س ر ودمر المجتمعات إ ذ ا كانت هذه هي أ س ب ا ب اختيار الموضوع ما العلمانيه العلمانيه د ش ن هل هي م ش ت ق ة من العلم هذا غير صحيح ف ا ل ن س ب ة إ ل ى العلم ع ل م ي ولو أ ن ن ا قلنا بهذه ا ل ن س ب ة على خلاف القياس لا نقول علماني نقول علماني هي لا تمت إ ل ى العلم ب ص ل ة ا ل ك ل م ة في تقدير ي ك ل م ة غير م ر ت ب ة لكن معناها محدد ا ل ك ل م ة غير م ح د د ة ولكن معناها محدد معنى العلماني اللا ديني أ و اللا روحي أ و اللا أ خ ل ا ق ي أ و إ ق ا م ة الدنيا بمنء عن الدين اسمها ا ل ع ل م ا ن ي ة وبالانجليزي السكيريريم وفي قاموس الدوائر ا ل ب ر ي ط ا ن ي ة العلمانيه ضرب من ضروب ا ل إ ل ح ا د العملي إ ل ح ا د نظري تقول الله ما في ا ل ع ل م ا ن ي ة إ ل ح ا د عملي تقول الله في لكن ما يتدخل في حياتنا ما ع د و ا م ع ن ا شغله ا ده ضرب من ضروب ا ل إ ل ح ا د لذلك ا ل ع ل م ا ن ي ة بهذا المفهوم ق د ي م ة إ خ و ا ن ا في زول ن ش أ ت ا ل ع ل م ا ن ي ة مع أ و ر و ب ا ه ذ كلام غلط مئه م ئ ة مئه م ا ا ل مئه الرسل مئه مئه أ مئه مئه مئه بالدين مئه ا مئه ل ا مئه ا م ا ي مسألة رفض الدين رفض ه ل هي م س أ أوروبا ل الذين ل ة حديثة دعوة في رفضوا نون ع ي ه ا ا ل ل س م ما الرافضون الخارجون ا ا تكن للدين على ل ر ش ئ ع ع في تقدير ا ل ل م ا القديمة ن ي ة و ا ل ع ل م ا ن ي ة و ا س ع ة أ س و ا أ ن و ا ع ا ل ع ل م ا ن ي ة ع ل م ا ن ي ة ا ل أ ف ر ا د يمكن ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله قال ابن حسن ومنها أ ح د البشر كل من أ ب ى ان يخضع في نفسه للدين و أ خ ذ من الدين ما يروق له وترك من الدين ما لا ينفع ما لا ينفع ه هذا علماني اخي كذا الناس ما بيصور يقول لك علماني ويصلي يقول لك د ي ك اطبع علماني كيف يا أ خ ي العلمانيه ك ب ي ر زول يرضى شوف التناقض ان يخضع لله بجسده و ي أ ب ى ان يخضع لله بعقله وفكره م افتؤمنون ر ف ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يرضى ان يخضع لله ببدنه ويستنكف ويضن على الله بفكره وعقله فيسلم عقله للرجال وللمناهج وللمستغربين ويرفض ان يسلم عقله لله عز وجل لكنه لا يمانع في أ ن يصلي العيد و أ ي أ ت ي يوم ا ل ج م ع ة يحمل ا ل م ص ل ا ي ة في يده بعد ا ل لعب الضمن والكوتشينه اي نوع من أ ن و ا ع التدين الباهت المانية في مسلم المانيه عرف ل ب ا ذا ه ت كيف في ا س س م م ل ن دائرين شيخنا ديب المزاجات يا الموضوع يقول لك حرام والحرام الحرام مرة واحدة أي مرة واحدة مرة مرة هذه يقول لك يا شيخنا ك د ه ش و ف و ن ا ف ر ق ة إ ذ ا بيشوفوا ف ر ق ة دا دي ما دين في دين بيشوفوا فرقه ن ت ق ا ي ل و ا بيعتمروا ولا شنو ن ت ق ا ل نفسك في السوق يفتح الله و ي ش ت ر الله لا نقص لا انا عليك الله بس ا ل د ي ل ب ي الراسماله ش ه ن ا دين يا أ خ ي ويجيك واحد ت ا ن ي يكون مطلق ثلاثه مره يقول لك يا شيخنا طلبت ثلاثه مره جاي يسوي شنو مع السلامه م ش ي مطلق ثلاث مرات وجاييني دلت انت ل مطلق ثلاث مرات وستنقل تاني بعدين يقول لك يا شيخنا عندي س ت ة صغار يعني ف ت ر ك تتغير لو بيكون عندك ستين ط ل ق ت ه ا ثلاثه خلاص إن حتى تنكح زوجها غيره يعني تعرف تدين الناس ذاته تدين ب ا ه د دي علمانيه ولا سبب كثير من الناس يمارس ا ل ع ل م ا ن ي ة ا ل س ل و ك ي ة وهو لا يشعر ولا يحس في مسلم أ و ل ح ا ج ة د ر ق ق ا ع د ة اي ز ل بجي يوم ا ل ج م ع ة شايل مصطيته في إ ي د ه د باهت د معناها قاطع الشكل المسجد و ا ت م ل ا طبعا إ ل ا مسجد محمد الامين لحد ما يكتمل بعدنا كنشوف عشان كذا يعني أ س ت ف ل ه ذ ه المساء تخصص لكن ياخي يا أ في مسلم نجيب يوم ا ل ج م ع ة بجي يطرطح وشايل قاطع الشكل المصلي بل وشوف المسلمين يقول لك الباحثين ي ق ولد لك ا يدلين ا م س ج د دقسريع ة ة دقسريع ة ة دقسريع ة ة تشميعين وسموك ي سكيبريس وفي مسجد اسمه ص ف ص ف يعني ج ل ي ك ا ل خ ط ب ة و ا ل د ع ا ء و ا ل ص ل ا ة الاتى دقيق ا الناس دارين الحاجات ا ل ز ا ي د ي دارين في الدين الحاجات ا ل س ه ل ة دارين الاشياء ا ل س ه ل ة في الدين كويس يغني في ا ل ض م ن ة وفي الفضائيات خمسه ساعات في الجمعه دي بالله يقول لك ي أ خ ح ا ل ج م ع ة ش و ك ا صدوا ساكت وقال والشمس و ا ض ح ى يقول له قل والله أ ح د ما ش ا ي ف يانس يخالف والله جهجه جهجه شديده ب ا ل م ن ا س ب ة العلمانيه ا ل ل ل إ س ا ا م ي آ ل ح و ي ت ج الاتجاه ا ل ممكن ا ا د ي لذلك ل ل ع ا ن ي ة م م تتناول ا ل أ ف ر ا د وممكن تتناول ا ل أ س ر كل من لم يحكم الشرع في أ ب ن ا ئ ه وفي معاملاته مع زوجه هو فيه ش ع ب ة من شعب العلمانيين إ ذ ن هذه هي ا ل ع ل م ا ن ي ة تعريفها ثم أ س ب ا ب ن ش أ ة ا ل ع ل م ا ن ي ة معلش اخوانا أ ح ا و ل يعني كسر الروتين في ا ل س ا ح ة ا ل ف ك ر ي ة يقال أ ن ا ل ع ل م ا ن ي ة ن ش أ ت كرد فعل ل أ ف ع ا ل ا ل ك ن ي س ة ا ل م ه ي م ن ة و أ ن ه م منعوا العلم وحاربوا العلماء فكره الناس الدين ف أ ن ك ر و ا الدين و و ح ص ر النصراني ا د ي ا ل ن في ا ل ك ن ي س ة هذا قولهم ولا أ س ل م بهذا ما مقتنع بالكلام ده كلام ش ع في الكتب انتوا كلكم تقولوا كده قلت ل أ س ب ا ب ا ل ع ل م ا ن ي ة ما سمعناه وتردد علينا كثيرا أ ن العلمانيه ن ش أ ت كرد فعل للدين المشوه و أ ف ع ا ل ا ل ك ن ي س ة لا ا ل ع ل م ا ن ي ة ن ش أ ت في أ و ر و ب ا ليس كرد فعل ل أ ف ع ا ل ا ل ك ن ي س ة إ ن م ا كرد فعل لكتاب ا ل ك ن ي س ة كتاب ا ل ك ن ي س ة شنو ا ل إ ن ج ي ل ن ش أ ت ا ل ع ل م ا ن ي ة من داخل ا ل إ ن ج ي ل انتهى الكلام يعني أ ن ا لو كت ن في أ و ر و ب ا وداي لحرب الكنيسه وحريم ا ل و ز ا ت ه ولا بقول لهم انتو كعبين أ ق و ل ي اخوان أ اسمعوا أ ن ت م مش ماشين بكتابكم、أي. كتابكم قال ليكم ابو علمانيين ا ل إ ن ج ي ل المحرف الموجود ا ل آ ن يقول كونوا علمانيين و ا ل إ ن ج ي ل الراجح أ ن الذي كتبه وقاله بولس وليس المسيح قال لهم بولس على لسان المسيح ما لله لله وما لقيصر الكلام هل جاء من مين ه هذا الكلام قاله مفكرو اوروبا بعد ا ل ن ه ض ة الصناعيه هل لو قالوا معلش يكون يادوب ن ش أ معهم لكن ا ل ع ل م ا ن ي ة ن ش أ ت من داخل ا ل إ ن ج ي ل ف ا ل إ ن ج ي ل المحرف يقول ل أ و ر و ب ا قاطبه كونوا علمانيين ولا يكون النصران ي نصران ي متبعا ل ل ن ص ر ا ن ي ة حتى يكون علمانيا و ب ن ق ط ة في غ ا ي ة ا ل خ ط و ر ة و ا ل أ ه م ي ة ثم دسب ب ر ئ ي س ي بعد ذلك ذات ان ل ي ة ذ انحرفت ت ه ا لي الخلي لكنيسه انحرف شنو هل يستقيم الظل والعود أ ع و ج ا ل ع و د هو شنو ا ل إ ن ج ي ل ا ل إ ن ج ي ل المحرف ولذلك في تقديري ن ش أ ة ا ل ع ل م ا ن ي ة من داخل ا ل إ ن ج ي ل بعد ذلك ت أ ت ي الممارسات وكثير من الدين المشوه اخوانا سبحان الله ا ل ع ل ا ق ة بين المتهم ا ل أ و ل والمتهم الثاني وده جزء من, من عناصر ا ل م ح ا ض ر المتهم ا ل أ و ل والمتهم الثاني الفكر الصوفي المتهم الاول وال وال وال وال وال وال وال والمتهم الثاني العلمانيه ة العلمانية استعباد السادة الجاب استعباد إذا للبشر ل كان د و والد وضريبة الشاب يؤدي جزية ويذعي ويخلع النعله ويذب ويبرق ويسف التراب تراب شيخه وكلما جناه من كسب وصبه من عرق ل أ س ي ا د ه و أ ش ي ا خ ه هل تظنن أ ن ولده الذي دخل ا ل ج ا م ع ة يمكن أ ن يتبع أ ب ا ه إ ن ه سوف يكفر بالدين في ص و ر ة هذه ا ل م م ا ر س ة ظ ا ن أ ن هذا هو الدين ثانيا التيار العلماني يدعم التيار الصوفي الدليل أ ز ر ق ط ي ب ة تعرف تعرفوا ازرق ط ي ب ة تعرفوا ازرق ط ي ب ة الحاج والراجل علماني يذهب إ ل ى أ ز ر ق ط ي ب ة ويبرق بركبه ويحبو ويبوس ا ل أ ز ر ق ط ي ب ة ويكتب في ج ر ي د ة ا ل ص ح ا ف ة عن ا ل ا س ت ن ا ر ة و م ح ا ر ب ة ا ل ظ ل ا م ي ة أ ي ظ ل ا م ي ة أ ك ث ر من هذه ا ل ظ ل ا م ة أ ن تسلم عقلك وروحك و أ ن يستعبدك بشر مثلك أ ز ر ق ط ي ب ة شكرت ف ا ط م ة محمد إ ب ر ا ه ي م جابته في ا ل ج ر ي د ة قالت قعدني في ب م ب ر وقعته في ا ل و ا ط ة أ و ل حياته ج بجوز اللبس الشيء فيه؟ في ش ر ي ع ة رب العالمين في قعده قال وتونس م ع ه ا وتكلم م ع ه ا يا ناس ك ا فكرت في ج ر ي د ه ل م ن تجيب ا ل أ س م ا ء ب د أ ي ل ا و ز لما ت ط ع ي و ن ه ا ش ي ديزل و م ا د ا ل لك ا ن و ق ي ه في ج د ي د ة ج ا م و كويس أ ن ا لا أ ع ر ف ا ل ع ل ا ق ة بين المتهم ا ل أ و ل والمتهم الثاني المتهم الثاني يدعم المتهم ا ل أ و ل لانه يريد أ ن يفرغ الدين من محتواه و ل أ ن ا ل ع ل م ا ن ي ة تريد أ ن تجعل الدين ت ق ص وممارسات ص خ ص ي ة ودين منزوي في الزوايا والتكايا وذلك هو ما يوافق النهج العلمانيين العلمانيين يقولوا د ي ن ده ترانيم بس لكن ما تقول يسوي ويصلح و ي ح ا ر ب ا ل ف س ا د ويوقفوا ده ويعملوا ده ويعملوا ده و ي ا م ل و ا د بس تصلوا وتصوموا و ت ق ر و ا أ و ر ا د ك م دي و أ ذ ك ا ر ك م إ ذ ن ا ل ع ل م ا ن ي ة والمتهم الثاني والمتهم ا ل أ و ل ا ل ع ل م ا ن ي ة و ا ل ص و ف ي ة بينهما نقاط تلاق ل هو إ ف ر ا غ الدين عن محتواه وجعل الدين ت ق ص س حجر اطير و أ س م ن ت ي و ب و ه ي ة ج ا ي ة من ملوكت على ا ل ب ه ي ا ت د س و ا ه ايوب دا جبتي ب و ه ي ة ج ا ي ة من م ص ن ع أ يوم ج ي تمسح بياشان في ط ر ي ح الشيخ د س و ا ه دسونه د م ا ع ل م ا ن ي ة يخدمها ت ق و ص تخرج ا ل إ ن س ا ن عن ع ب و د ي ة الله شوف اصلا أ ي نقاش العلماني ك ا ن ا ت ي مما الله خرج الدنيا الحكم حكمان حكم الله وحكم البشر ا ل ع ل م ا ن ي ة حكم الله أ م حكم البشر إ م ا حكم بما أ ن ز ل الله و إ م ا حكم بغير ما أ ن ز ل الله و ا ل ع ل م ا ن ي ة تعني باختصار الحكم بغير ما أ ن ز ل الله انتهى الكلام ولذلك أ ق و ل في هذه ا ل ج ز ئ ي ة هذه باختصار أ س ب ا ب ن ش أ ة ا ل ع ل م ا ن ي ة ا ل أ م ي ة ا ل د ي ن ي ة والدين المشوه واستغلال الناس باسم الدين يبعد الناس عن الدين ويجعل الدين فارغ من محتواه مسمى دون أ ن يكون له ت أ ث ي ر في ح ي ا ة الناس طيب نقد ا ل ع ل م ا ن ي ة عقديا لاننا ننقد ا ل ع ل م ا ن ي ة عقديا ا ل ع ل م ا ن ي ة شوف د ه ك ل ا م خذوه واحفظوه و أ ش ي ع و ه ا ل ع ل م ا ن ي ة و ا ل إ س ل ا م لا يلتقيان أ ب د ا يا إ س ل ا م يا ع ل م ا ئ ي م انت تقول لي ل ع م ا ي وبصلي ن مسلم ولا ما مسلم مسلم ترضى ب أ م ر الله مسلم و د ا ي ر ت ت م ر ر على أ و ا م ر الله لا س ل م س و بلا من أ س ل م وجهه لله وهو محسن ذا ا ل إ س ل ا م طيب ننقد ا ل ع ل م ا ن ي ة وننقضها على ضوء ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م العلمانية ي يا في ة قاعدة وشوف أخواننا أنا ا ن أدخل س كتار ممكن كتار بيحاربوها ممكن حاربوها ناس ل ك ن ي ح ا ر ب ا ل ل ع م ا ن ي و ن مثل أ ص ح ا ب ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة ل أ ن ه م يناقشون العلمانيين نقاشا أ ص و ل ي ا وعقديا طيب لا ن ن ق ذ ا ل ع ل م ا ن ي ة وننقضها على ضوء ا ل ع ق ي د ة أ و ل شيء ا ل ع ل م ا ن ي ة تطعن في الذات الالهيه إ ل ه ي ة ع تطعن ل الذات ل ل م ا ا ن ي في ة إ ة قل لي كيف أقول لي لك العلماني الذي ل كيف يؤمن ب إ يقول لك في الله يؤمن ب إ ل ه عاجز ومسكين وجاهل يخلق ولا يشرع ده اله العلمانيين العلمانيين إ ل ه ه م يخلق ولا يشرع عاجز ومسكين يقول لك الله أ ن ا مؤمن بوجود الله الله خلقك اي يسوي فيك انت تقول ليه تعترض ليه ذلك ب أ ن ه م كرهوا ما نزل الله ف أ ح ب ط أ ع م ا ل ه م ا ل ع ل م ا ن ي ة تطعن في الذات ا ل إ ل ه ي ة تؤمن باله ولكنها تنسبه إ ل ى العجز إ ل ه العلمانيين عاجز و إ ل ه ن ا كمسلمين رب ا ل أ ر ب ا ب وخالق الكون والحكيم الحكيم الذي دينه م ث ك م وشرعته متقنه وكتابه قويم إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي أ ق و م ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم اجرا, أجراً كبيرا ثانيا ا ل ع ل م ا ن ي ة تجعل ا ل ح ا ك م ي ة للبشر والله يقول إ ن الحكم إ ل ا لله و إ ت م ا م ا ل آ ي ة أ م ر أ ن لا تعبدوا الا إ ي ا ه يدل على أ ن ق ض ي ة ا ل ح ا ك م ي ة ليست ق ض ي ة كثير من الناس يفهم ا ل ح ا ك م ي ة أ ن ق ض ي ة الحكم و ا ل س ل ط ة و ا ل ح ك و م ة والنظام القائم مما تقول له ا ل ح ا ك م ي ة طوال ا ي ق و ل لك مفروض ي ح ك م يا أ خ ي ا ل ح ا ك م ي ة دي هي حاكميه الله على جميع خلقه وعباده و ا ل ع ب و د ي ة من ا ل ح ا ك م ي ة إ ن الحكم إ ل ا لله أ م ر ان لا تعبدوا الا إ ي ا ه ا ل ع ب ا د ة من الحاكمين والله يحكم لا معقب لحكمه والعلمانيون معقبون على حكم الله الله يقول افطعوا اليد يقول لك ش و ف ل ن ا ح ا ج ة ث ا ن ي ة الله قال افطعوا اليد هذا ه ذ استدراك ا على الله و ل ل أ س ف الشديد إ خ و ا ن ن ا ل ا ن ا مصيبتنا كبيره ا الكلام ق ا ل ق ا للماني ع بس ناس الصادق المهدي قاعد يقول الصادق المهدي في ج د ل ي ة الاصل والعصر كتاب قدر ل ل ب ك ت ك طلعوا العديد قال الحدود ديني ا ن ا نعدله على حسب الزمن أ أ ن ت م أ ع ل م أ م الله د ذ ا النقاش ا ل أ ص و ل ي ما تناقش لي علماني في تفاصيل قولي الله فيه اي فيه ب ش ر ع ولا م ا ب ش ر ع لو قال لك لا ب ش ر ع ده إ ل ه شنوده صنم ده يعني لكن نحن الهنا ما صنم إ ل ه ن ا خالق الخلق ورب العالمين والذي يخلق ما يشاء ويختار البشر ما عندهم اختيار ما كان لهم ا ل خ ي ا ر ده نقاش العلمانيين دائما أ ل م م ن ا ك ايش بقول لهم كده أ ق و ل لك خلينا ا ل م ر أ ة و ت ح ر ي ر والفند وشنو ما عارف خلي. الله فيه اي فيه انت رايح شنو الله ب يقول وداري م ش ي كلامه خلد وكلامه ما يمشي يزود ممكن. يقول أقول الشتاء عشنا كلام الله ليه ممكن وال... وال... وال... وال... والطلاق والى ب والريبة ي ع والشراء وتحريمه وال وال وال والحدود وإقامتها و ل إ غير ذلك الترابي م ك ن حد ا ل ر د ة ويمكن حد الرجل لانه ما بيتوافق مع العصر أ ن ت ا لنا علمانين ش و ي ة والله كمشينا كم م لشويه دخلنا لجوه ش و ي ة والله أ ن ا خايف ا ل ح ك ا ي ة بوز بوز الشديده خلاص دي الناس بي بي عندهم ر أ ي في احكام الشريعه الثوابت الصادق المهدي في جدليه الاصل والعصر تحدث عن الميراث و أ ن ه لا بد من م س ا و ا ة الرجل ب ا ل م ر أ ة والله يحكم لا معقب ا لحكمه ولا يشرك في حكمه أ ح د ي خ و ا ن ا ربنا لما نزل ا ل ق ر آ ن ده شاور شاور أ ش ر ك في حكمه الكلام ده يمشي لحد يوم الدين ولذلك ا ل ع ل م ا ن ي ة تنافي ح ا ك م ي ه لله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما س ج ر بينهم ثم لا ي ج د و ا في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إ ن م ا كان قول المؤمنين إ ذ ا دعوا إ ل ى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و أ ط ع ن ا ثالثا ا ل ع ل م ا ن ي ة وموقف ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة منها كان خطير جدا ب ا ل م ن ا س ب ة ا ل ن ق ط ة د ا ر ج ه ا ل و ل ى دي, دي ن ق ط ة د ا ئ ر ة تركزوا معي ش و ي ة قد تكون أ ق ر ب إ ل ى النهج الفلسفي لكنها حق ا ل ع ل م ا ن ي ة تنافي ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة ل أ ن ا ل ع ل م ا ن ي ة دين ا ل ع ل م ا ن ي ة دين وهذا يكذب م ق و ل ة العلمانيين القائلين ب أ ن ا ل ع ل م ا ن ي ة م ح ا ي د ة تجاه ا ل أ د ي ا ن يا اخوانا هل ا ل ع ل م ا ن ي ة م ح ا ي د ة تجاه ا ل أ د ي ا ن بمعنى ا ل أ د ي ا ن كلها و ا ح د يقولك ل النصراني والمسلم واحد وده ا س م ه إ ق ا م ة الحقوق والواجبات على أ س ا س ا ل م و ا ط ن ة وده ا س و أ ا ل ع ل م ا ن ي ة ب ا ل ن س ب ه ساوريكم ن ا ل ع ل م ا ن ي ة دي ما تقول اخي ا ل ع ل م ا ن ي ة شنو الشيخ ما في المانيزته أ ن ا بديت لك من الفساد وجي خشي لك للمفاهيم يا اخوانا ن إ ق ا م ة الحقوق في ا ل د و ل ة و إ ق ا م ة ا ل د و ل ة على الحقوق والحقوق ل أ ج ب ا ت على أ س ا س ا ل م و ا ط ن ة ع ل م ا ن ي ة ص ا ر خ ة ولا أ ش ك في هذا أ ف ن ج ع ل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون عند الله لا يستوون وفي الدين لا يستوون والدليل على أ ن العلمانيه ة اموات ت تفهم ا ل ع ل م ا ن ي ة العلمانية تجعل الوطن قبل الله نحن عندنا الله والدين قبل الوطن أ ش كدا الرسول خرج من م ك ة وهي أ ح ب البقاع إ ل ي ه وهي موطنه ل أ ن ه لا يقدس أ ر ض ه إ ن م ا يقدس ربه و إ ذ ا خالفت ا ل أ و ط ا ن ا ل أ د ي ا ن تترك و إ ل ا م ا مغزى ومفاد ا ل ه ج ر ة الهجره, الهجرة م ع ن ا شو ا ل ع ل م ا ن ي ة تجعل ا ل أ م ة قبل الله الشعب أ و ل ا في ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة ب ا ل ن س ب ة خ ر ا س ة ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة عشان م تمشي تجوط عليك ا ل م س ا ل ة الديمقراطيه جاي والكلام عن العلمانيه جاي والنقاش الفكري جاي عشان ما تجوط عليك ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة ن س أ ل ه م سؤال ا ل أ م ة والشعب أ م الله ي ا ت و عندهم ا ل أ م ة والشعب العلمانيون يجعلون الوطن قبل الدين وقبل رب العالمين والدليل أ ن ه م يقيمون الحقوق على أ س ا س ا ل م و ا ط ن ة وينبغي أ ن تقوم الحقوق والواجبات على أ س ا س الدين الدين اولا انا د اوريك ان العلمانيين منطلقاتهم أ ن ه ا إ ل ح ا د ي ة في النهايه ة ن ت ع ا ر ف في أ ن د و ن ي س ي ا لما خرج الاستعمار وتقاتلوا جميعا وجوناس ا س م ه هو سكارنو وجلسوا عملوا مبادئ سموها مبادئ البانشيسيلا مبادئ البانشي الخمسه اندنوسيا كلها اكبر بلد اسلامي في قرابه المئتين واربعين مليون مسلم او مئتين وثمانين اندنوسيا تقوم على مبادئ ليس ا ل ق ر آ ن على مبادئ البنشيسيله ا البنشيسيله ا خمسه مبادئ ا ل ر ب ا ن ي ة و ا ل إ ن س ا ن ي ة و ا ل و ط ن ي ة و ا ل ش ع و ب ي ة والاجتماعيه ة تسمى مبادئ البنشيسيله ا هذه المبادئ خ ل ا ص ة ا ل م و ا ط ن ة أ و ل ى دي مبادئ البنشيسيله ا اللي تحكم من زمن من كم و كم استقنات كم من الزمن ذات من الستينيات تقريبا لحد يوم الليله تحكم أ ن د و ن ي س ي ا مبادئ البنشيسيلا ا و في ك ر ا س ا ت المدارس ب و ر ق المبادئ ا ل خ م س ة مبادئ البنشيسيلا ا في أ ن د و ن ي س ي ا أ ق و ل ا ل ع ل م ا ن ي ة دين دين ليس محايد ت ج ا ه ا ل أ د ي ا ن ولكن لدينا كزاي فشويا الاعماني ة ل ي س الدين حيث جاهل ابيان اذا كانت النصران النصران تلك ا ل ن س ا والمسلمه ج ا م زي مافوح هاكي مغلو اجابه مفتوح والبار مفتوح غلو اداره شجاع امشي والداره شجاع امشي والداره شجاع امشي اصيب ر ض مفتوح غلو شوفتك لانك في واحد حاكم قال للناس كويس اذا أ ق و ل ا ل ع ل م ا ن ي ة دين ثالث إ ذ ا كان في بلد بتحكمها ل ع ل م ا ن ي ة وفيها نصارى ومسلمين البلد دي م ع ن ا ه فيها ث ل ا ث ة أ د ي ا ن الاسلام و ا ل ن ص ر ا ن ي ة و ا ل ع ل م ا ن ي ة ليه ا ل ع ل م ا ن ي ة دين أ خ ط ر ما في ا ل ع ل م ا ن ي ة ا ل ع ل م ا ن ي ة هي التي تعرف الدين ل الدين شيء غريب ق و لك ل ا وفرض يكون كده المنزوي د ي يأتي ن ب ف ه ك ت تألف ت ل دين من رأسك م ن ي ي ب في الزوايا والتكايا ليس بدين ا ل إ س ل ا م دين مصادم ودين حي ودين موجود في مفرده ا ل ح ي ا ة وفي أ ن م ا ط السلوك ودين مؤثر في ا ل أ س و ا ق وفي ا ل أ س ر ة وفي السلوك وفي ا ل ا س ت ق ا م ة العلمانيون أ خ ط ر ما عندهم في الدين أ ن ه م يعرفون الدين ويضعون إ ط ا ر ا ل ل أ د ي ا ن تتحرك فيه الاديان أ د ي ن ينطلق هذا الإطار من لم الإطار ل هذا ا أ نفسها إنما من فهم العلمانيين للدين علمانية للدين فهم شوف في فيما والكافر كافر المسألة مسألة المسلم مسلم والمسائجة هذه يا لا محايرة والبارات يقول لك تشتغل تشتغل دي أخي آية حرية تجد خطوط خطورة ا ل إ س ل ا م ما ب ر د و كلام زي ده ا ل إ س ل ا م بيعتبر البارات منكر والمنكر لا بد اشنو ان يغير أ ن ت بتحصل ا ل إ س ل ا م بفهمك ولا ب ا ل إ س ل ا م ذاته أشكد من ا ل آ ي ا ت التي تبطل ا ل م و ا ط ن ة والذين إ ن مكناهم في ا ل أ ر ض أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة اعتبر الحاكم ك ا ف ر أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة ي ا ت ص ل ا حقتنا ولا حقتهم الليلتنا ولا ليلتم و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة و أ م ر و ا بالمعروف ي ا ت و معروف معروف هو عندي انا منكر بالدين عندي انا منكر ومنكر ومعروف عندي انا منكر ومعروف أ ن ا الحجاب و ت غ ط ي ة الوجه و ا ل ا س ت ق ا م ة و ا ل ع ف ة ذي عنده منكر معروفين انا عنده منكر كيف, كيف تقوم الأز... الحقوق والواجبات و ا ل د و ل ة على أ س ا س الحقوق و ا ل م و ا ط ن ة إ ن أ ر ي د بهذا أ ن النصارى و ا ل أ ق ل ي ا ت و أ ن أ ه ل الذمه و أ ن المعاهدين في ظل دولتنا لا يظلمون هذا حق و أ ن لهم حقوق أ ع ط ا ه ا اياهم الدين كنا ي س ل وصل فيها زواج زيجات عدم التدخل فيها يتعلموا في المدارس كسائر الناس ما في اشكال لكن ان تكون الحقوق وحتى ا ل د و ل ة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ا ل د و ل ة الحاكم فيها امام ب يسموه امام زي امام ا ل ص ل ا ة هل يعقل ان يؤم الناس في صلاتهم كافر في ذوق كافر يقولون استووا بيحسب هل يجوز إ م ا م ي ك و ن ك ا ف ف للمسلمين إ م ا م على ح ا ك ف يا اخوانا ألم يمر عليكم لفظ الحكام أ ن ه م يسمون شنو ب س م و ا شنو أ ئ م ة أئمة أئمة شنو أئمة يعني أ ئ م ة إ م ا م يعني زي ا ل ص ل ا ة إ م ا م س ت س م ع و ا ق و ل ك لا يجوز الخروج على شنو على ا ل إ م ا م ا ل إ م ا م د ه ي توتر تعال الصلاه ا ل إ م ا م ا ل ح ا ك ف اسمه إ م ا م سمه إ م ا م ولذلك هذه ا ل ع ل م ا ن ي ة إ ق ا م ة ا ل ث ق و ق والواجبات إقامة الأمور المواطن من المواطنة على أ س ا س ا ل م و ا ط ن ة لا ا ل ك ا ف ر في ضد ا ل د و ل ة ا ل م س ل م ة لو أنه أ ت ى ما يوجب حدا يقام عليه الحد وليس هذا في ا ل إ س ل ا م حتى في ا ل ع ل م ا ن ي ة القانون ا ل أ م ر ي ك ي والدستور ا ل أ م ر ي ك ي لا يجوز للمسلمين في أ م ر ي ك ا الخروج عليه لا اقول لك اي زل بدينه الدين ا ل إ س ل ا م ي يبيح التعدد القانون ا ل أ م ر ي ك ي يمنع التعدد بين الصدقانون يمنع دين التعدد حتى لو في د ي ن ه ج ا ئ ز لا نخلوك لكن ن احسن أ منهم ا ل أ ش ي ا ء ا ل ج ا ئ ز ة في دينهم وما عندها ع ل ا ق ة ب ا ل د و ل ة والنظام العام لو دار الزواج العشرين ما عندنا يفوشقنا الزواج غادي غادي مننا كان الزوج مرتبوه ولا ا ل زوج م ر ت م ن ه م ا ع ن د يوجد شغله غادي غادي م ا بنمنعهم يوجد ش غ ل نحن بنرى ا ل ت ع د د ح لا ل القانون ل ا أ م ر يوجد ك ي شغله غادي لا يوجد ق و ل ه ن ا منع ا ل ت د د ده ي لا لك ح ج ة والله يوجد ك ن ن م ق شغله ل ا ل ق ا ن و ن ا ل أ م ر يوجد شغله غادي ا لا م ل يوجد شغله ل غ ا حاجة بس في شفت التعدد ده لا تقولي م ن ق ب ة ولا تقولي ع ر ي ا ن ة سوا كلهم فهمهم واحد نسوان بس فهم نسوان ما فيه دين أ ص ل ا أ ك ل م ك والله ل وحتى ت ا ع د ي ن وصلا ة وتحفظ وتقوم الليل وتبكي يقول راجل عرس فيه الغياب مذكور وجيب لك أ د ل ة تقولك ل عايشه غ ا ر ة مشهد بيت ابوه ا ن ت ب ر ض و غيري وخليك قاعده في محلك م ا ب ت نفعه وجهك بس خليك في غير تقديم ادب زي ع ا ئ ش رضي الله عنها تقولك ل تعمل مشاكل وتغذي لتراجع وتقولك ل ع ا ئ ش رضي الله عنها ما غارت غارت عمل عملت شنو عملت غ ز و ة عملت ح ر ا ب ة والله التعبد في السودان ح ر ا ب عديت بس ا ل ن ي ش و ف ك ذا تعدي تجهز كل ا ل أ س ل ح ه بتاعتك الصواريخ الصواريخ ذا العدم منو نسافتك ت م ش ي ل أ ب و ا ل م ر ة و أ خ و ا ن ا ت أ م ن جانبو عشان ي ج ي ب ه معاك دي صواريخ بعد ترى أبات لك دبابات المهم ولكن والله كان في ك امريكا ت لا يمكن ان س م ا ع يكون معترضا لديك ا م ب ا ب ا ل ت ولكن لا يمكن ر ي ان تؤمن به ولكن ق هذا كله ا س يمكن ا ا ان ذ ا تكون ك د ا ل أ س ا الدين س مسلم سرق تقطع يده كافر سرق تقطع يده دا الدين أ خ و ا ن أ ن ا أ ق و ل المفاهيم د ي ن ل أ ن ه ب ك ث ر ة الطرق و ب ك ث ر ة ا ل إ ع ل ا م وبالحديث عن ا ل م س ا م ح ة و ا ل إ س ل ا م دين س م ا ح ة ضيع كثير من الثوابت ا ل ش ر ع ي ة ولا يفرق الناس عندنا بين ا ل إ ط ا ر العقدي وبين ا ل إ ط ا ر الاجتماعي في العقيده ة يا ي أ ا الذين آمنوا لا ت ت خ ذ ا ل ي ه و د والنصارى أ و ل ي ا ء بعضهم أ و ل ي ا ء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يوادون من ح د الله ورسوله ولو كانوا آ ب ا ء ه م لا تتخذوا اباءكم و إ خ و ا ن ك م أ و ل ي ا ء إ ن استحبوا الكفر على ا ل إ ي م ا ن لا تتخذوا عدوي وعدوكم أ و ل ي ا ء تلقون اليهم دا إ ط ا ر الثوابت ا ل ع ق ي د ة الصليب ما في م ج ا م ل ة باطل باطل أ ع ي ا د ما في أ ي م ش ا ر ك ة هذا باطل وثوابت يا ع ق ي د ة في إ ط ا ر اجتماعي اطار اجتماعي د لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أ ن تبروهم وتبسطوا اليهم واحد يقول لك يجوز ت ه ن ئ ة النصارى والدليل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أ ق و ل لك ه ل ا ت خ ذ ا ل ي ه و د والنصارى أ و ل ي ا ء بعض أ و ل ي ا ء بعض ومن يتولهم من كفائه م ن ه منهم آ ب ت ع ه ا ما في التحني ب... باعيادهم أ و في ناس قالوا في ا ل ف ض ا ئ ي ة ع ل م كبار في ق ن ا ة ا ل ج ز ي ر ة قال أ ل ا غفر الله للبابا ورحمه قال بقدر ما قدم ل ل إ ن س ا ن ي ن ما كان للنبي والذين آ م ن و ا أ ن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أ ن ه م أ ص ح ا ب الجحيم ماذا قدم الباب ل ل إ ن س ا ن ي ة غزا العالم ا ل إ س ل ا م ي م ش ت ك ا في عقيده ة الإسلام عشان ا ل ل أوريك ي الاسلام إخواننا خ في ي أخي ا ن م ب س في ل د ي في ن ف ح الدين ذاته يجيب لك آيات في غير دين محلة. يا إخواننا لا ينهاكم الله الإطار اجتماعي جارك لك محلة محلة محلة دين دمى تعوده يجيب في غير وين؟ عيا تزوره نجح ولد تبارك ل ي و م ما تلاوزو تعزي ما في ح ا ج ة ولا س ب ة تعزي لكين كما قال ا ل إ م ا م أ ح م د بما لا ي ع ل ي دينه في مسلم يشير ن ي الفتحه مع ا ل أ د ب ا ط والحجر يقول و الفتحه الفتحه على روحك انت المكفه ا ل ح ا ج ة في الدين فتحه شنو ياخو مع المسلمين ب ي الجوز كذا ا ل ح ج ة كذا تخلي ز و ت ه ما تبعيش بعيد أ ن فاتح عليهم ع المسلمين بجث ك ي دخل تنشد كوستي نصران ت ق و ل ه ذ الفاتح ا وبعدين المشي مع ه و ل المقابر م ب ج و س ل أ ن ه دمر خصوصيات المسلم لحديث البخاري أ ن النبي قال عن أ ب ي طالب لعلي ل أ ن ه أ و ل ى الناس به إ ن أ ب ا ك الشيخ الماء الضال قد مات ف و ا ر ه المسلم لا يوارد كافل الا إ ذ ا لم يكن له ولي غيره أ و قريب غيره أ و خشي الناس أ ن ي ت أ ذ ى المسلمون من نتن ي أ ج س ا د الكفار كحادثه اهل, القلي... أهل القليب في غ ز و ة بدكم دفنوا ن ك ا ي ة بهم وليس إ ك ر ا م ا لهم والدفن من باب ا ل إ ك ر ا م هو لا يستحقه لكن تعزوا ي تعزوا ي بلشنوا شد حيلك بس غفر الله لميتكم وثبت أ ج ر ك م ولله ما أ ع ط ى ولله ما أ خ ذ فلتصبر وتحتسب ده ده. تقول شد حيلك. أو له حيلة شد اما ل د و ا لله ل حق و محق الدوام لله بس ما زيده أو زيده. نصراني ما الدوام أما حيلة حاجة أوعق تقول نصراني تجارك ولا كده وهو نصراني ناصره لله له لله زيدة تزيدة كده شد وهو بس زي غير ك د ه بما ي ع ل دينه لا يجوز ل أ ن ه إ ذ ا اعليت دينه دخل في ا ل إ ط ا ر العقدي وممنوع ا ل إ ط ا ر العقدي هذه ثوابت لا يجوز أ ن نتجاوزها طيب ا ل ع ل م ا ن ي ة دين وعلشان ا ل ن ق ط ة دي وقفت فيها كثيرا و أ ر ي د أ ن أ د ل ل على أ ن ا ل ع ل م ا ن ي ة دين كيف ا ل ع ل م ا ن ي ة دين طيب أ ر ك ز تركيزا قويا على أ ن ا ل ع ل م ا ن ي ة دين وهذا الكلام ا ب ر ض عليه أ خ ذ ت ا ل ع ل م ا ن ي ة الشكل الميثولوجي ل ل أ د ي ا ن اي دين عنده إ ط ا ر يطرح ف ي نفسه ا ل أ د ي ا ن تطرح ب ق و ة و ح م ا س ة و ا ل ع ل م ا ن ي ة ا ل آ ن تطرح ب ق و ة وشنو و ح م ا س ن مبادئ يقتنع ويعتنقها أ ص ح ا ب ه ا و ا ل ع ل م ا ن ي ة أ ف ك ا ر ومبادئ يعتنقها أ ص ح ا ب ه ا أ ش ا كذا يستعملون المصطلحات ا ل ع ق د ي ة بالنسبه ل ل ش ي و ع ي ة تقول من شعاراتها نؤمن بثلاث نؤمن نؤمن شوف نؤمن دي بثلاث بماركس ولينيد وستالين ونكفر بثلاث بالله والدين و ا ل م ل ك ي ة ا ل خ ا ص ة و ن ج د بعد ثيابه ده كله والله نحن قلنا ز و ل عجيب في, في الميدان قال مازلنا على ماركسيتنا انا أ ن قلت ا ز و ل عجيب و ق ا على ع ت ا ب قبر عمره كم سنه وقام ك ن ا ه ت د ى ق ا ل م ا ز م ن ا على ماركسيتنا هل ت ع ا ر ف ي ن كتب ن السودان ل م ا الكلام ذ ا يعني ق ت ه ت م ن ي ت بس أ ج ي ل س و د ا ن متين بس أ ش ا ن ق و ل كلام ذا يا اخوانا ا ل ع ل م ا ن ي ة ي ع ت ن ق ه ا أ ص ح ا ب ه ا ب ق و ة و ح م ا س ة و ا ل ع ل م ا ن ي ة ت س د و ظ ي ف ة ا ل أ د ي ا ن لماذا جاءت ا ل أ د ي ا ن جاءت ا ل أ د ع ا ء د ي ا ن لسعد إ ا البشر لماذا جاءت ا ل ع ل م ا ن ي ة لسعد إ ا البشر ا ل أ د ي ا ن لها محاور ثلاث ا ل إ ل ه والكون و ا ل إ ن س ا ن أ ي زول ي ق و ل في المحاور التي يحاول اي حد ي غ د ولذلك عدم الدين دين و إ ن ك ا ر الدين دين دينه د ي ن عدم الدين دينه عدم الدين أورك ا ل إ ل ه عندنا رب العالمين ب أ س م ا ئ ه الحسنى وصفاته العلى الله لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم و ا ل إ ل ه عند العلمانيين تصور في ناس بيكروه ا ل ح ج والركا العلمانيه خ ش م ب ي و ت كلها ترفض أ ن يتدخل الله في شؤونها انتهى الكلام جبلها ا ل م ا ن ي ة و ا ح د ة تقول ش ر ي ع ة الله تحكمنا وكلام الله يسيرنا ج ب ل ي واحد بس جبلها ا ل م ا ن ي ة كل ا ل ع ل م ا ن ي ة ق ل ت لك م ا موحيد في داخل أ ف ي ا ن ا ل ح ا ج ي و ر ا ل كده قال ا ل ع ل م ا ن ي ة خشم بيوت طيب أ ق و لك ل حي ا ل ا ل م ا ن ي ة بتقول الله ما في ه طيب في ا ل م ا ن ي ة بيقول الله في ه في ه لكن نظرته وتصورهم ل ل إ ل ه عاجز ومسكين الكون و ا ل إ ن س ا ن ا ل إ س ل ا م يرى أ ن ا ل إ ن س ا ن لاختيار لا له كامل و ع ل ا ق ة ا ل إ ن س ا ن ب ا ل إ ل ه في ا ل م ن ظ و م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ع ل ا ق ة ع ب و د ي ة و ع ل ا ق ة ا ل إ ن س ا ن ب ا ل إ ل ه في ا ل م ن ظ و م ة ا ل ع ل م ا ن ي ة ع ل ا ق ة ن د ي ة وفي ا ل ع ل م ا ن ي ة ا ل إ ل ه العقل والفكر البشري وهذا كلام الحاج والراي أ ج ر ر لكم ي قال قال وين هو ا لا ك ل م تتكلم العاصمة ل عن ا ق و م ي ة قال قال ق لا د ا س ة لبرنامج سياسي ولا حاكميه س ي ا س ي ة إ ل ا للبشر البشر يحكم نفسه معناها البشر إ ل ه نفسه م ا ب يحكم نحن عندنا لا في ا ل س ي ا س ة ولا في الاقتصاد ولا في غيره غير حكم الله ما بيمشي وأنا ممكن وأنا أ د خ لا في إ ح ر ج أقول له ف يمشي بشر ب ر جاء ا ن ج برنامج سياسي قال نلغي ي قال الحدود هل م يمشي؟ يمشي. ولذلك ا ما ارى ولذلك أ ن ا ل ع ل م ا ن ي ة تحل محل ا ل أ د ي ا ن بل تقوم ب و ظ ي ف ة ا ل أ د ي ا ن لكن ب ا ل ب ا ق ل تقوم ب و ظ ي ف ة ا ل أ د ي ا ن بتحديد مسارات ا ل إ ن س ا ن و ع ل ا ق ة ا ل إ ن س ا ن ب ا ل إ ل ه في ا ل إ س ل ا م ع ل ا ق ة ع ب و د ي ة و ع ل ا ق ة ا ل إ ن س ا ن ب ا ل إ ل ه في ا ل ع ل م ا ن ي ة ع ل ا ق ة ل د ي ة ع ل ا ق ة ا ل إ ن س ا ن بالكون في ا ل م ن ظ و م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ع ل ا ق ة ع ل انسجام ق ا ل إ ن س ا ن يسبح والكون يسبح وقام ربنا قبل الاساس سخر ت ل ر ي خ الكون وخلق لكما في السماوات والارض جميعا منه الم تر انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها اما علاقه الانسان بالكون في المنظومه العلمانيه علاقه تحدي طيب العلمانيه دين وليس بالضروري أ ن يكون الدين من عند الله منزلا فكلما اذنت له دان يدين إ ذ ا خضع للشيء يقول دانت له العرب يعني ش ن و خضعت كل من خضع لمفاهيم صارت دينه أ س ا ن ك د ه احرص على أ ن تكون مفاهيمك كلها ش ن و إ س ل ا م ي ة ليكن دينك ا ل إ س ل ا م والدليل على أ ن ا ل أ د ي ا ن ليس بالضروري أ ن تكون من عند الله م ن ز ل ة ما كان ل ي أ خ ذ أ خ ا ه في دين الملك ودين الملك ليس الشرع من عند الله م ن ز ل ة أ و م ح ر ف ة من عند الله في ا ل أ و ل هي القوانين ونظم الملك التي ا ت ض ا ه ا واقتنع بها ونادى الناس إ ل ي ه ا ودعا الناس إ ل ي ه ا كما يفعل العلمانيون فصارت له دينا انتهى الكلام طيب آ ث ا ر ا ل ع ل م ا ن ي ة في العالم ا ل إ س ل ا م ي تنقسم آ ث ا ر ا ل ع ل م ا ن ي ة على عالمنا ا ل إ س ل ا م ي الى قسمين آ ث ا ر ف ك ر ي ة و آ ث ا ر س ل و ك ي ة ا ل آ ث ا ر ا ل ف ك ر ي ة أ و ل ا أ ع ظ م أ ث ر ل ل ع ل م ا ن ي ة في عالمنا رفض الحكم بما أ ن ز ل الله و ا ل د ع و ة إ ل ى الحكم بغير ما أ ن ز ل الله أ ف ح ك م ا ل ج ا ه ل ي ة يبغون ومن أ ح س ن من الله حكما لقوم يوقنون دواحي ولذلك العلمانيون يقولون ا ل ق ر آ ن إ م ا كتاب تاريخ و ل غ ة ع ر ب ي ة يستفاد منه أ و يقولون ا ل ق ر آ ن ن أ خ ذ بمقاصده وروحه لا ن أ خ ذ بنصه وظاهره وهذا يعني إ ف ر ا غ ا ل ق ر آ ن من محتواه والرد أ أ ن ت م أ ع ل م أ م الله لا م ما ب غ ي ر كلامه البشر ب غ ي ر كلامه لكنه ل ز كلام كلام واحد لحد يوم ا ل ق ي ا م ة ب يستمر اسوا ث ن ن ي أ ما ن أسوأ م في آ ث ا ر ا ل ع ل م ا ن ي ة ا ل ف ك ر ي ة إ ذ ا ب ة الفوارق بين ا ل أ د ي ا ن خذ الاديان واحد وهذا تكلمنا عنه ثالثا من أ ع ظ م آ ث ا ر ا ل ع ل م ا ن ي ة ا ل ف ك ر ي ة تحريف التاريخ ا ل إ س ل ا م ي و ا ل ط ع م في ا ل ص ح ا ب ة واجترار بعض المواقف بزعم أ ن ه ا مواقف س ي ا س ي ة ب ا ث ب ا ت أ ن ا ل إ س ل ا م السياسي لا يصلح و إ ن ق ا ذ ه ص ح ا ب ة ولكن أ ن ا أ ق و ل لكم ح ا ج ة بس من باب ا ل ف ا ئ د ة ا ل ع ل م ي ة بس لكن د م ا محلها ق ص ة التحكيم ا ل م ش ه و ر ة بين علي و م ع ا و ي ة رضي الله عنهم جميعا و أ ن عليا ا م ت د ب ابا موسى و أ ن م ع ا و ي ة ا م ت د ب عمرو بن العاص أ ن عمر بن العاص قدم أ ب ا موسى فخدعه خ د ع ة س ي ا س ي ة فخلع علي فخلع أ ب و موسى عليا و م ع ا و ي ة وخلع عمرو عليا وثبت من وثبت م ع ا و ي ة يؤسفني أ ق و ل هذه ا ل ق ص ة ب ا ط ل ة من س ب ع ة أ و ج ه أ ن ا ع ا ر ف الناس ما بين يختارون كل هم ق ر ي ة ا ل ك ل ا ن د في س ن ة خ م س ة السلفيين وغير السلفيين يقول لك ايه جسد التحكيم ما في ج ص ة التحكيم ب ا ل ط ر ي ق ة ده ي د باطل س ب ع ة أ و ج ه طبعا في ن ا س ي ك حسنا ي يا زول معقول ا ل شيء مافي ما في ه ك ل م ك ما عليك الله ما ح ا ج ة غ ر ي ب ة ما ح ا ج ة غ ر ي ب ة أ ن ا داير اعرف ق ص ة التحكيم ا ي جات ء من وين جات من تاريخ الطبري المجلد الخامس ص ف ح ة السبعين وواحد وسبعين صح لكن ق ص ة التحكيم ب ا ط ل ة سندا ومتنى. اما من حيث السند فهي من ر و ا ي ة أ ب و مخنف رواية أبي مخنف لوط بن يحيى الشيعي المتحرق كما قال عنه ا ل ذ ه ب والحافظ وغيرهم ومن ر و ا ي ة أ ب ي جناب الكلب ي الذي ضعفه البخاري و أ ح م د بن حنبل ويحيى بن معين وابن خزيمه والدارمي والحافظ بن حجر والذهبي تعتمد لي على رواية ولكن هذا هو الرسول ل ي ي ل على ا ك ر س و ي ف ي ح ل ع ا ا ل ر ل هو ا ي ر س و ل ي ه و ح د ي ن ه ا ل ر س و ل ك ا ف ي هو هو هو هو هو هو ل و هو ض و ع ك ه ا ب ي ن و ا ح د و ي و هو هو ه أ ب و م خ ن و هو هو هو ه ي هو هو هو هو هو هو هو هو ا و هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ا و هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه ا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ا ل هو هو هو هو هو هو هو هو ي و هو هو ه ا هو هو هو ا و هو قال شيخ ا ل إ س ل ا م ل ت ي م ي ة وكثير مما ينسب بس أنا أهدي طالع وكثير بدلت ذ ر مما ينسب الى عمرو وابي موسى و م ع ا و ي ة فيه كذب و إ ن ا ل ر و ا ي ة تظهر عمرو بن العاص كذابا ومنافقا ولم يعلم في تاريخ ا ل إ س ل ا م قديما وحديثا من اتهم عمرو بن العاص بالنفاق بل حديث النبي الذي في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة في المجلد ا ل ث ا ن ي ص ف ح ة ا ث ن ي ث ب ت أ ن عمرو بن العاص لا يكذب قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام آ م ن الناس أ س ل م الناس وامن عمرو بن العاص الرسول قال عمرو بن العاص مؤمن تاني الرسول قال المؤمن بكذب يسرق ويزني ولا يكذب نحن بكلام الرسول عمرو بن عاصم كذب يجنب مع ابوس ايغير ر أ ي و ا ل ر و ا ي ة تثبت أ ن أ ب ا موسى قد استغفل و أ ن ه كان درويشا و ب ا ل و غ ه لازال س و ق عمرو بن العاص دجس أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي لكن والله يدوني دكول لكني اتمددكس ابو موسى ا ل أ ش ع ر ي كما جاء عند في الفتش أ ر ب ع ة يفتون في مسجد الرسول في حضره الرسول أربعة بس اربعه ب بن أبي طالب ن مسعود م وعلي ع و ن الخطاب وابو ل موسى أ ش ا الرسول لما انحي في جامع الرسول ما بيفتو إلا الصحابة الرسول د أربعة بس من الصحابة. اللي ما بيفتو من في و معه أ ر بس ع ة ب الأربعة أبو موسى. أبو موسى ولا شنو؟ بل الصواب ما رواه الدار قطني وابن ش ي ب ب ه المصنفي أ ن في ق ص ة التحكيم الصحيحه أ ن ر و انه ي ي ت لم يرد ذكر ا ل ع ز ل تماما إ ن م ا تحدثوا عن القصاص و ث ق ة التحكيم المثبته ان عمرو بن العاص و أ ب و موسى و أ ب اتفقوا موسى ا على أ ن يعطوا علي ف ر ص ة س ت ة أ ش ه ر يختص فيها من القتله ف إ ن لم يفعل يطرح ا ل أ م ر على ا ل أ م ة ليختاروا خ ل ي ف ة هذه ق ص ة التحكيم الصحيحه ر أ ي ك م شنو, رأيكم شنو يا نفس اتدخل نفس الكلام د ه في التاريخ م ن ي في تاريخنا وقره للمسلمين منه ا ل آ ن العلمانيون ولن ا ق ط ة ا ل أ ث ر ا ل ر ا ب ي على ا ل م ع ا و ة و ا ل ي ستعرف على المالي كعب ة كعب ة ش د ي د ن ا ف س ا د ا ل ت ع ل ي م ب إ ق ا م ة ا ل تعليم على أ س س م ا د ي ة ياخذ حدوما ل ن ا س كل ه ج ا ر ي ن العلو م ا ل ق ر آ ن ما بمشوعليه ا كل ا ل ن ا س لكن الحمد لله ب ي ج ي ع ن د ن ا ش ب ا ب يقولوا تطيب ويحفظ ا ل ق ر آ ن وطالبات في كل ت ط ب ي ب وطبيبات عندهم في المستشفيات دروء حنف بتاع التحفيظ للطبيبات الزمن ما ك ف ي ز و ل الدين برا و ز و ل العلم برا اقاموا الدين العلم ذاته فصلوا فصلوا العلم الدين مش فصلوا ع ا ل د و ل ة حتى على التعليم الدين برا انت طبيب دارت علم ما عندك علاقه بالدين تكون طبيب بس كده ما عندك علاقه بالدين كان قلت قلت طبيب وقلت لك ان الله قال و الرسول قال يقول لك يا زول م ن ت لكن ا ل ش ي ه ا ل آ ن صار م ش ا ع و الحمد لله خامسا من أ س و أ آ ث ا ر ا ل ع ل م ا ن ي ة ا ل ف ك ر ي ة و ا ل س ل و ك ي ة الاثر الخامس ده اثر آ مشترك بين السلوك وبين الفكر استغلال ق ض ي ة ا ل م ر أ ة اخواننا ما في ح ا ج ة غ ر ي ب ة أ ك ت ر الناس بيتكلموا عن ا ل م ر أ ة هم منه العلمانيين معلش الرجال الراجل يقول لك ا ل إ س ل ا م ظلم ا ل م ر أ ة وانت مالك طيب انت ظلموك يقول لك لا ما ظلموني انت محام لا وكلوك ما وكلوني مالك يا زول انت فيش محاصر شنو ودا يوريك ان العلمانيه عندهم غرض غرض العلمانيه افساد المراه ومن ثم افساد المجتمع والله يريد أ ن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أ ن تميلوا ميلا عظيما دين الذين يريد يتبعون شوف ه ا ت ش و أ ي زول بجف ضد الحجاب مجرم يا زول قول المردي ما ل ب س ت خ ي م ة كويس قول لبسه حديد الضر ر ج ا ك شنو مالك ها هو مستر يقول لك الحجاب ي ح ا ر ب على الحجاب يا زوف الضرر الجلل المجتمع شنو و ا ح د ة غطت ت وشه وريني ا ل ا ل ا الضرر م ن ه سواء غنكشر الكومساي ر ا ل أ س ت ا ذ في ا ل ج ا م ع الجامع. ة الحرس الجامعي بتاع ا ل ب ق ا ل ة الشباب القاعدين ج ن ب البنشر والبقالات ومحل الاتصالات الضرر الجلل المجتمع شنو اتعرف د ي ل مالو اختصاري لهم دايرين يتفرجوا بس أ ن ا ذ ا هو الذي ي و ا ح د ذ م ا و ر و ت و ش ع ر ي ح ت ن ي راحة ي ا الموضوع ي ج ل ذ ل ك أ ض ك ى ل هذا الموضوع يجعل هذا الموضوع يجعل هذا الموضوع يجعل ه ا الموضوع ي ق و ل ه ك ا ا ل ا و ض و ع يجعل هذا ا ل م و ض و ي ج ل هذا و ل م و ض و ع يجعل هذا ل م و ض و ع ي ج و ل هذا الموضوع ي ج و ل هذا ا ل م و و ل ا ا ل م و ق و ع ي ع ل هذا ا م و ض و يجعل ا ا ل م و يجعل هذا ا ل م و ض و يجعل ا ا ل م و ض و ل هذا الموضوع يجعل ه ا الموضوع ي ج ل هذا ا ل م ع ن ج هذا ا و ض و ما سمعنا ف ل ا ن قالوا سمحه قالوا ك ا ع ي ن ه اصلا ما لا قال الوشده خطر جدا يا أخي غ ط ت والله كتب خير والله ريحتني أ ي زر و بطايق ا أ ن ا ب ش و ف ه زر مجرم لا ت ت ف ر ش في بنات الناس بس يقول لك يخضعوا و ا ل م ر أ ة ت أ خ ذ حقوق والمراه تزوجنوا و ا ل م ر أ ة س و و ج ن و يا ناس <تصفيق> يا أ خ ي أ ق و ل لك ح ا ج ة قال لكي تستريد حقوق كامله قال حقوق نفسه ان تتفرج عليهم لأن لان ن د ك ا كل ا ا ل م ن ق ب ا ن ا ن ا د ي كانوا ل م ي مناقبات واحدة و ت ل ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيمه ا أنا دايما كنت بتسأل العلمانين أسكد بتسأل كنت دين ل يتكلمون المرأة كثير؟ تحرير المرأة واليوم ما بيعلموا كلام ضارة شنو فهموا كله؟ الختام يا ناس ما حاجة ا من تكبر لا خ ت ل التجارة بد ج س ا ل من ر أ ة في الفضائيات والعبث بجسدها ده ما بحتاج ده م يحرر المرأة لذا دائما دا قاعد أقول لابد أقول من تحرير ا ل م ر أ ة من دعاه التحرير دعاه التحرير أكثر د ع اكثر ة تحرير المرأة أ من استغل جسد ا ل م ر أ ة ولذلك لا بد أ ن يحرر ا ل م ر أ ة من شنو من ع ب و د ي ة الجسد والاستغراق في الغرائز والجنس فهي تحتاج إ ل ى تحريف من دعاه التحريف ولذلك استغلال ق ض ي ة المراه أ لكن يبدو لي ان الموضوع قد يطول طيب ا ل آ ث ا ر ا ل س ل و ك ي ة واحد م ح ا ر ب ة الحجاب واستغلال ا ل م ر أ ة ا ث ن ي ن ا س ت غ ل ا ل وسائل ا ل إ ع ل ا م في نشر الفوضى ا ل أ خ ل ا ق ي ة يخواننا 私たちは、この ر, うなものを見つけたら、私たちは、このようなものを見つけたら、私たちは、このようなものを見たら、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ل たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、は、私たちたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 اعوذ بالله دمروا أ خ ل ا ق المجتمعات تدمير الاب ما بشوف فيديو متبرد عليه ل أ ن المنظر دا متكرر كثير في التلفزيون عشان كده شافه عادي جدا ثالثا نشر ا ل إ ب ا ح ي ة عن طريق الترويج للحريات وانا أ ن لا بد أ ق قضية ش ا لا ح ر ي ت لا بد أ ن ا ق ش ق ض ي ة الحريات يا الحريات أنا أدي أخواننا أنا قاعدة شوف القاعده ر دي مع ا ل ع ل م ا ن ي و ن تنفع لكن مع المسلم تنفع لا ح ر ي ة مع ا ل ع ب و د ي ة هل كان صح ولا ما صح لا ح ر ي ة مع شنو؟ مع ا ل ع ب و د ي ة جدا ا ل إ ن س ا ن حر لكن الله دايره يمشي بطريق معين ودايره حاجات ما ي أ ك ل ه وحاجات ما ي ش ر ب ه إ م ا تبقى ع ب وتمتنع إ م ا تبقى حر وتبقى كافر ما تشرب خ م ر ة ما تلعب ميسر ما تسوي كذا ما تسوي كذا تصلي خ م س ة أ ك ا ت تعمل كذا انت إ م ا ت ك بحر تقول عليك كيف ا ل ح ر ي ة و ا ل ع ب و د ي ة ما ب ت ل ا م س ا و ا ه ن ت عبد لله ما عندك ح ر ي ة ما عندك اختيار وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا أ ن يكون لهم اخيط ل امري ثم ا ل ح ر ي ة لا تعني الفوضى و ا ل ح ر ي ة لا تعني التقيد عقليا أ س أ ل ك سؤال أ و س ع شارع ا ل ظ ل ط ولا أ و س ع الهواء الفوق د الفوق ده في ظ ل ط في ظ ل ط فوق ا ل ظ ل ط تحت إ ش ا ر ا ت المرور و ك ذ ا أ ن ت ماشي في شارع ا ل ظ ل ط ده ا ل ع ر ب ي ة حقتك حر لكن في قيود فيزول ماشي قدامك وفيزول جاي من الشارع التاني ب ت ج ا و ز ما حر في الشارع د خلي في ا ل ش ر ي ع ة ربنا في الشارع دا جاي ماشي عربيتك س ل ح ه جديده ا ل إ ش ا ر ة عملت حمرا بتمشي والله يكفتوك يودوك ا ل ا خ ر يجيك زول ط ا ئ ر ب ه ن ا ك ب ن د ر ا ن ولا قلاب يوديك الاخره ب عربيتك س ل ح ة ا ل ح ر ي ة بتودي ا ل ح ر ي ة ا ل م ق ه د ة بتودي في الدنيا دي بتوديك الاخره بتقتلك عديد تقتلك عديد ندفع فوق خلي تحت يا اخوانا فوق في شارع الطيارات, الطيارات عنده مسارات معينه ما بيطلع من مسار ن ه ا ئ ي ما ب ق و ل المساله دواس على في اشاره ولا في بولس حركه ولا في وصل بثلاثين الف فوق في ثلاث فصل بثلاثين الف في طياره بيطلع وصل وصل والله الا س و د ا ن ي ة اذا في الا س و د ا ن ي ه من النكات اللي بحكوها قال في, قال في واحد قال خ ط ط و ط و ط و ط و ط و ط و ط و ط و ط و ط و ا و ط و ط و ط و ط و ط و ط و ط و ط و ط و ط و ط و ا و ط و و ط و ط و ط و ط و ط و ط و ط الطيار طلع ذكي و ذ ل ت خرج ا منه قال و ي ا خ ن يركب درب ي بس ب و ص ل ن ي ل حددونه تذكر و ا عربات الزمان والدربات ي ديك التي تتم جالون واحد درب وكان يركب درب ي ا ل د ر ي ب د ه ب و ص ل ن ي ل حددونه ما ب و د ي ن ي ه صدق ن ه ا ي ا ي ا اخوان فوق الشغل د فوق الهواء واسع و ا ل ح ر ي ة فيه الطيار د ه بروح في الهواء فوق د ه كان ما تقيد بالمسارات ا ل م ع ي ن ة ويمشي باتجاهات م ع ي ن ة بيهلك دايرين تمشوا البشر بحريته عشان يهلك كل حلاقه جابوس م ح س ى ا ل ا ي د والفساد العالم الان كله ف و تدهور في ا ل أ خ ل ا ق والقيم والانتحار و ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ا د ي ة الساقطه تكون سبب شنو ا ل ح ر ي ة والخروج عن ا ل ع ب و د ي ة طيب كنت داير أ ت ك ل م عن الديمقراطيه ما حقدر أ ت ك ل م عنها حتجاوزت كنت اتكلم عن وسائل انتشار ا ل ع ل م ا ن ي ة و أ خ ت م بطرق ا ل م و ا ج ه ة ووسائل م و ا ج ه ة ا ل ع ل م ا ن ي ة آ خ ر نقطتين وسائل انتشار ا ل ع ل م ا ن ي ة البعثات ا ل أ ك ا د ي م ي ة في خارج البلاد ف ت أ ث ر و ا ب ث ق ا ف ة غيرهم وجاؤوا باعتبارهم مقبولون في المجتمع مثقفون فنقلوا ث ق ا ف ة غيرهم وصاروا علمانيين اتنين استغلال ن ن ي ا وسائل ا ل إ ع ل ا م فكريا وتشويشا بمعنى الثلان دموجة عجز ل القلب ع الثقه إ خ و ا ن ن ا العلمانيين عندهم ج ر أ ة والناس عندهم حق و ا ل إ س ل ا م ي ي ن ج ر أ ة ما عندهم كتاب الصحف و ا ل أ ع م د ة و ا ل إ ذ ا ع ة وشنو معرف نحن وريني ا ل ناس بيكتبوا مقالات في الجرايد الجرائد, دي. الجرائد دي والصحف ا ل ي و م ي ة ا ل س ي ا ر ة لا عندنا ص ح ي ف ة لا عندنا ج د ي د ة ناطقه اسمه نواجه ع ل م ا ن ي ة العلمانيين بيستغلوا وسائل ا ل إ ع ل ا م ك ا ف ة الصحف ا ل إ ع ل ا م التلفزيون ا ل إ ذ ا ع ا ت انت عارف في برنامج في ا ل إ ذ ا ع ة شغال ل ه س ن ت ي ن اسمه صالون ح و ا عارف صالون ح و ا ده بيتكلم عن ا ت ف ا ق ي ة سيداو و ت أ ص ي ل ع ل م ا ن ي ة ا ل م ر أ ة وب... و... و... و... و... وفصل ا ل م ر أ ة عن دينها ب ط ر ي ق ة س و د ا ن ي ة د ا ر ج ي ة وصلت جميع النساء لو قالوا هذه اتفاقيه سيداو بيقولوا منها بس ي ق و و ل م ن ش ر و ه ا كمفاهيم ونساء استضافات دراما لحد ما النسوان بيقولوا مفاهيم سيداو بدون ما يقولون دي سيداو ح ا ج ة م خ ي ف ة كويس في ظل استغلال وسائل ا ل إ ع ل ا م في ظل عجز الثقه والفضائيات اللي بتجيب قضايا الدين والثوابت ومناقشته ا لها تقول بتعمل النهج العلماني ثالثا استغلال الدرجات ا ل ع ل م ي ة دكتور فلان بروفيسور فلان ويستغلوه ويقدموه ويكسروا النهج العلماني استغلال المراكز ا ل ث ق ا ف ي ة ا ل آ ن يقول لك ندوه في مركز الثقافي ف ل ا ن ي تلميح للموساد العلماني ي ن الرموز ا ل ر ي ا ض ي ة و ا ل ف ن ي ة و ا ل غ ن ا ئ ي ة على حساب العلماء ي خ و ا ن ن ا ا ل آ ن ا ل أ س م ا ء ا ل ل ا م ع ة ان ع ا م ة الناس ناس فرفور و ث ا ل ث س م ن و عزيز ولا س م ن و محمود عبدالعزيز اها ما تركوا ما شاء الله عارفين كلهم ع ف ي ن ه وتاني ذاك ب ت ع اغاني البنات اسمو نادي الخدري <تصفيق> ويجيبون ليك في ا ل إ ع ل ا م وملصقات و ك أ ن ه م أ ب ط ا ل تنميع الرموز ا ل ف ن ي ة و ا ل غ ن ا ئ ي ة و ا ل ر ي ا ض ي ة وناس ا ل ك و ر ة حدث ولا حرج يا اخوان ده, ده, ده, ده شغل ا ل ع ل م ا ن ي ة التكريس للقوميات أ ك ث ر ناس ب ي ت ك ل م عن القوميات ا ل ق و م ي ة ا ل س و د ا ن ي ة و ا ل ه و ي ة ا ل س و د ا ن ي ة و ا ل ه و ي ة ا ل س و د ا ن ي ة ديه هم العلمانيين طيب اخيرا كيف نواجه ونقاوم كيف نقاوم ونواجه ا ل ع ل م ا ن ي ة طيب عندنا في م و ا ج ه ة ا ل ع ل م ا ن ي ة أربعة م ح ا و ر أ ر ب ع ة محاور خ ط ة عمل ل م و ا ج ه ة ا ل ع ل م ا ن ي ة د ي خ ط ة عمل ل م و ا ج ه ة ا ل ع ل م ا ن ي ة المحور ا ل أ و ل المحور العلمي والمحور العلمي فيه نقاط ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى تسليح ا ل أ ج ي ا ل والنشر بالعلم الشرعي الصحيح والله إ ذ ا يواجه ا ل ع ل م ا ن ي ة م و ا ج ه ة يكرهون حياتهم نحن لو هم شغالين في شفعهم د ولا يستقطبون ولا يستقطبون نحن نحب العلم الشرعي هذا واحد اثنين الرد العلمي والنقاش الموضوعي والفكري لشبهات العلمانيين مثل ق ض ي ة ا ل م ر أ ة مثل ق ض ي ة ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة مثل ق ض ي ة ا ل أ ق ل ي ا ت سائر القضايا التي تطرح دي ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى د ذ المحور ر شنو ا ل أ و ل نواجه ا ل ع ل م ا ن ي ة فكريا ثانيا نواجه ا ل ع ل م ا ن ي ة دعويا كيف كشف عوارهم والرد على شبهاتهم وتبصير ا ل أ م ة والمجتمع بدينهم بدين المجتمع وبمنهج ا ل ع ل م ا ن ي ة ونشر الوعي في أ و س ا ط الناس وسد الثغرات ا ل د ع و ي ة سد شنو طيب انا حوريكم ثغرات د ع و ي ة يا ا خ و ا ن ا هل فكر الناس أ ن يحاربوا هذا الغناء الذي هجم على الناس والغناء الهابط اللي أ ص ل ا ما بيختلفوا اثنين في تحريمه يا اخوانا حتى ا ل غ ن ا بتاع الجواري وضرب الدفوف وطلع البدر علينا ما ز ي د ي ا ي خ و ا ا ن ده ك لغناء فارق والله اللسان يعف عن ذكره والله م ر ل ر ي ب ت في ح ف ل ة والشريط صغار راجل ب غ ن ي ب س م و ا غ ن ي البنات نزلت نزلت عديد لكبت ح ا ج ة ت ا ن ي ة ياخي بغني غنا ما عرف ا ب د ر ة وراجل ا م ر ة و ي ا ب ش ر ة وشنو ك ل ا فارغ ده ش ويطلع ده ده ز ا ل بدكو علينا يا ناس بتخافو الله ا ن ت ده وين وقفل الموبايل ان شاء الله م ا ي ف ت خ ب ز ا ت ه نحن ما نقفل م ا الموبايل ده شو ده ده, ده في, في ا ل ح ف ل ة دي نزلت عديد يا ناس الغنا ده الحرام الواضح الماتش م ش ك بيقى ولكننا لدينا、كلنا. نحن ذ نتمكن من الموسيقى من غ الموسيقى و ن ح ي س ت م ع ك ن من ا بعده قاعد م س ت خزاته م و س ي ق ى ل ن ا س م ع ق و ل ل ا ق ض ي ة ق ى ونحن ا ر ب ن ت م ك في ن ا س س ج ل م ش ر ي ط أنا ق ت من ى ن ا س س ج ل و شريط س و د ا ن ي عن الغنى و أ د ل ت ه وتحريمه وبلغه ب س ي ط ة وتطبع منه آ ل ا ف ا ل أ ش ر ط ة وتوزع على جميع السواقين ده حصل ا ل آ ن ا ل إ ذ ا ع ة اسمها شنو هي ا ل إ ذ ا ع ة ا ل ر ا ب ع ة دي ا ل إ ذ ا ع ة ا ل ر ا ب ع ة الهندي كويس ا ل إ ذ ا ع ة بتاع سته وتسعين ا ل دين بتاع ا ل ح ا ف ل حاسه يعني مرق من المشاكل الغنا شغال تقول له أ ك ف ل المسجد يقول لك لا لا دي ا ل إ ز ا ع ة و ي ن ط ل لك عشرين في ا ل ح ف ل ة يقول لك كمان د ا رنزل ومالو حساد و م م ك ن واحد يقول لك طلع البدر علينا كمان يقول لك إ ذ ا عين في طلع البدر علينا وعين في الكلام ما ينطلع البدر علينا ما ثابت مثلا زي ق ص ة التحكيم حتى لو جينا ناقشنا سند وكذا سنطلع الموضوع السكن عموما ف ي ثغرات د ع و ي ة لا ب ن س ك من الثغرات ا ل د ع و ي ة روايات ا ل أ ط ف ا ل ا ل س ل ف ي ة وينه ش ف ع ن ا شفاع السلفيين ب ك ر و كابتن ماجي اميكي وجرايد ا ل ديك شو كده ماعرف وعلموا النساء علما يستبينوا به سبل ا ل ح ي ا ة صفار قال حسن <تصفيق> وين ص رجل ا س والله إذا بيكتبوا ا نحن روايات ا ل أ ط ف ا ل ب ما ثغره شكلهم كتبوا د ا ع ي ة في وادي و ش ف ع و في وادي والله ذي اشكال ثغره ع ظ ي م ا من الثغرات رابعا أ و ثالثا م و ا ج ه ة ا ل ع ل م ا ن ي ة فكريا ا ل م خ و ر الفكري ا ل م ن ا ق ش ة ا ل أ ص و ل ي ة ل أ ف ك ا ر ا ل ع ل م ا ن ي ة ما تناقشوا لي في تفاصيل حد ا ل ر د ة في ولا مافي حد ا ل ر د ة حد ا ل س ر ق ة في عام المجاعه لغوا ولا ما لغوا لا تناقشوا في تفاصيل ناقشوا في أ ص و ل زي ل النقاش ا ل أ ص و ل ي ذا أ ن ت م أ ع ل م أ م لا ثم تفنيد شبهات العلمانيين بعمق و ر د عليها ك ت ا ب ة تفنيد شبهات العلمانيين بعمق نقاش عمقي ب ف ل س ف ة بكده تناقشهم تطلع لهم بطلان ك ل ا م م من د ا كلامهم كويس ده المحور التالت اخيرا المحور الاستراتيجي ولحد يوم الليله لم نتكلم عن م و ا ج ه ة ا ل ع ل م ا ن ي ة والخطر القادم ب ص و ر ة بصورة عنف و أ ع م ا ل عنف تفجيرات وضرب هذا ما يخدم الدين وما ي ص ر له اسلام اكلمك ي ع ط ل ا ل إ س ل ا م في السودان ر ج عشر ع سنه ة عشر س ن هذا ما رجع م ي ة سنه شوف أ ن ا أ ح ذ ر الشباب ما في زول امشي خ ش ت ي في تنظيمات س ر ي ة وخلايا س ر ي ة ما عارف البدير منه ممكن تكون بدير أ ج ز ا استخبارات أ و ع ك م تشتغلوا من هي ا ا ل أ ن ب ي ا ء في ا ل د ع و ة إ ل ى الله تصبروا على المجتمعات وتحاربوا الفساد بجلد وتركزوا على ا ل ع ق ي د ة ويبينوا التوحيد م ا تبشوا ت خ ل ن ي في حاجات تانية حاجات ا ل ع ل م ا ن ي ة لا تواجه بالتفجير والتكفير والضجيج والمشاكل والمسيرات ده للأعداء الدعوة ومصادرة ما لعلمانية يمكن العلمانية العلمانية المنابل بحارب بل ويثبت لضرب فرصة ويجعل أن يوطن العلمانية المحور الاستراتيجي لا بد من م و ا ج ه ة العلمانيه ب ط ر ي ق ة ع ل م ي ة تقوم على معلومات وتحليل ودراسات و إ ح ص ا ء و أ ر ق ا م ثانيا من المحور الاستراتيجي في م و ا ج ه ة ا ل ع ل م ا ن ي ة د ر ا س ة اتجاهات المستقبل والتركيز على النشر و أ ر ج ع لروايات ا ل أ ط ف ا ل يا صفعنا المدرسة؟ في المدرسة يا يا و ا ل ب د ا ئ ن ياخذ شفعنا الواحد دارع الصباح بدري شنو ا ل ز م ز م ي ة و ا ل ش ن ط ة متى ا ل م د ر س ة في ا ل م د ر س ة في شنو ح س ن وصفاره كويس يمشي ي ع د ه ا كلها جري و س ك و ك ي ة و أ ك ل ط ع م ي ة كويس ودار جمه في ا ل م د ر س ة و بعدين الشداء اللي بيعملوا ب ا ل ش ط ة دي اسمو شنو اللي بيخدوا في أ ك ي ا س دي اسمو شنو من ع و ل و ا ب ا ل ش ط ة عدوها <تصفيق> والله يا مشكله حتى ا ل ا س ا د بيدرسوهم نحن دايرين نوم والله نحن نثق في اساذتنا في السودان والمعلمين كلهم ب ا ل ج م ل ة من أ ح س ن الناس ومؤدبين ومحترمين لكن دايرين نوم ما كان ا ل أ س ت ا ذ ما, ما مخيد يمنحك قدامه بدل المنهج دا انهم يربطوا المساله دي بالدين و ي ج ع ل و ا أ ن ش ط ه م ص ا ح ب ة داخل ا ل م د ر س ة يعلموا ا ل أ و ل ا د القيم يجوا ا ق ت ص ا ة ي ن ب و ه ن يصلبون صلاه ج م ا ع ة يورون ا ل أ ش ي ا ء دي دا ما في يكون او قد يكون موجود في بعض المدارس اجي الشارع لاعب في الشارع دخل البيت اجبستون يست... يس لاسمها شنو هي ا ب س ت و ن نام دا في يوم من ا ل ا ب بعالي ولا مجاهد وريمي عالم ولا مجاهد دا بيطلع بعدين و د ه أ ب ن ا ء ن ا كلنا ك ده م ا أ س ت ث ن ي إ ل ا من رحم الله أ ب ن ا ء ن ا جميعا هكذا الشارع اللي عالكون جاخش البيت جعد في الاسد بستون في أ ف ل ا م الكرتون ما في ب د ا ي ة ا ل م د ر س ة الشارع النوم إ خ و ا ن ن ا والله أ ب ن ا ء ن ا ح ي ض ي ع و كذا ع س ك د ا انا أ ر ى أ ق و ى أ ق و ى محور استراتيجي في م ح ا ر ب ة ا ل ع ل م ا ن ي ة و ا ل ح ر ك ة ا ل س ع ب ي ة ا ل أ س ر ة م ن ح ك و م ة ا ل أ س ر ة ل أ ن ه في غياب ا ل ح ك و م ة ودورها تقوم ا ل أ س ر ة بدور ا ل أ س ر ة ودور ا ل ح ك و م ة في حفظ أ د ي ا ن أ ف ر ا د ه ا والملتمين إ ل ي ه ا وده محور استراتيجي لابد نركز عليه أ خ ي ر ا ا ل ا س ت ف ا د ة من كل التقنيات في م و ا ج ه ة ا ل ع ل م ا ن ي ة وملء الثغرات وسد كل, كل ما فيه م س ا ح ة ا ل إ ن ت ر ن ت نخش التلفزيون نخش ا ل ا ذ ا ع ة نعمل ا ذ ا ع ة نزاحم وهكذا لا بد من استغلال ك ا ف ة التقنيات ا ل م و ج و د ة الموبايل ده يعني ت ق ن ي ة لو فزر ي عنده قروش يمشي يديوهم قروش يقولون أ ن ا داير ر س ا ل ة تمشي جميع الموبايلات م ح ت د تجيك ر س ا ل ة مرات الموبايل أ س ب و ع المرور العربي كويس ولا ما ف ي ك ل ا م زيدا امن المجتمع سنون كذا ما اعرف تقول لو التوحيد الاول لو كانوا يعلمون لا يصلح آ خ ر هذه ا ل أ م ه إ ل ا بما صلح به أ و ل ا وزعنا كل الناس ها يا أ خ و ا ن انا بحلم يعني أ ن ا ب ن إ ن س ا ن خيالي ش د ي د مشكله ن ا لا ما انا خ ل ي ن ت و ه م لما ي س ب و ع المرور العربي بقول يا أ خ و ا ن ا ل ل ه لو ك ا ن ا ل ر س ا ل ة د ي لن يصلح آ خ ر هذه ا ل أ م ة إ ل ا ما صلح ب أ و ل ا ونسق ل ل ان ذروا الشده كان ب يكون فيه ف ا ئ د ة آ ي ة من كتاب الله ولا تذكير ق ر ب سبيلا الزنا إنه كان فاحشة وساء إنه له ما ت ب ا ل ق ر آ ن ف ي ش ل و وهكذا توزع على كل الناس هذا خ ل ا ص ة م ح ا ض ر ة المتهم الثاني أ س أ ل الله تعالى أ ن يرفع بها و أ ن يتقبل من السامع ومن المتكلم و أ ن ينفع بها الحضور جميعا ومن, ومن يبلغه هذا الكلام أ س أ ل الله تعالى أ ن يعز ا ل إ س ل ا م و أ ه ل ه و أ ن يذل الشرك و أ ه ل ه إ ن ه و لذلك والقال